وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ مصدقا لما بين يديه من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 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق كَمُصَدِّقٍ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَ وَأَهُم م جَ أَكَ مِنَ الحَُّ لِكُلِّ جَعَنَ مِن كُم شِعَةَ وَلَ شَ اللَّهُ لَ جَعَلَكُم أَُّتَم وَاحِذَتَ وَلَكِ لِيَبَلُ وََكُمْ فِي مَاأَتَكُمْ إِلَى اللهَّ مَار جِعُكُمْ جَمَ عَم فَيونََِّأُكُ بِمَاكُتُم فِيه تَختَ لِفُود بِمَا الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم, واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك Fään tõllUS, mis morallyi saabelimu, ori glab begunatuloni seid vale, kaiki saabed 18 graus, 16 افا حكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكم لقوم يقنون